بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما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 عَجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَة فَأَلْتَرَى لَهُمْ مِم بَاقِيَة وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَة فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ التَّرَابِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ حَافِظَةٌ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 يَلْعُرُشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَاوَاتِيَهْ يَوْمَئِذٍ تُرْجَعُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فهو في عيشة راضية في جنة عالية كطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلي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 لَ تَقَوَّلَ عَلَنَا بعَضَ الأقَوين ل خَذْنَّ مِن هُ بِيَمين ثمَُّ لَقَطَنَ مِنهُوتين فَمَ مِنْ كُِّن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإِهُ لََزكَِةُ للمُتَّقين